غير المعذوب عليهم ولا الضالين. <تصفيق> بسم الله. سورة أنزلناها وثرتناها وأزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهم رافه ولا تأخذكم بهم رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 والذين يربون المحصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدواهم فجلدواهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.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 وتقولون بأثواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عيد الله عظيم ولو لئن سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك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 ولولا ثَلَّاثَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعث أن يؤتوا أولي القربى والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا واليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسو حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبادهن أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين, أو التابعين تابعين غير قول الربت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب.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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتا الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلم فيه القلوب والأبصار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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْكَظُرُ مَاتٍ فِي بَحِلُ الْجِيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْفَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْفَوْقِهِ سَحَابٌ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 ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ما يشاء ويصرفه يا كاد سنبرقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنار إن في ذلك لعبرة لقول الابصار والله خلق كل دابة من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 بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم ذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 لا يستخلفنهم في الأرض، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكن أن لهم دينهم الذي رتبوا لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأُطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُوَاهُمُ النَّارُ وَلَا بِئْسَ الْمُصِيبُ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 نكحا فليس عليهم جناح فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان استعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم.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 فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله أفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا